الذي قلق الموت والحياه أيبلوا قم أيكم احسن الذي خلق السماوات والسماء في وقا ما ترى في خلق فارجع البصر حل ترى من فتور ثم ارجع البصر كهوتين ينقر وَإِلَيْكَ الدَّوْنُ خَاسِئٌ وَهُوَ خَالِصٌ وَلَقَدْ زَيَّنَّا